ما يقول إذا رأى الهلال الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق بما تحب وترضى ربنا وربك الله